بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل السادس والسبعون من التذكرة قال الهروي وفي الحديث من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة قال شقيق هو أن يقول فقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كفى بالسيف شاهدا معناه شافيا باب اقبال الفتن ونزولها كمواقع القطر والظلل ومن أين تجيء والتحذير منها وفضل العبادة عندها قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين علموا منكم خاصة وقال تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة ففي هذا تنبيه بالغ على التحذير من الفتن مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بادروا بالأعمال ستكونوا فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه يبيع دينه بعرض من الدنيا وهيد بادروا بالأعمال ستكون فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا وينسي كافرا وينسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وعن زينب بنت جحشن زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد تراب فتح اليوم من ودم جوج مثل هذه وحلق بإصبعين الإبهام والتي تليها قالت فقلت يا رسول الله أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وعن أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة أشرف على أطم من آطام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر أخرجهما البخاري البيهقي عن كرز بن علقمة الخزاعي قال سأل رجل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هل الإسلام من منتهى فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام فقال ثم ماذا قال ثم تقع الفتن كالظلل فقال الرجل كلا والله ام شاء الله قال بلى والذي نفسي بيده لتعودن فيها لتعودن فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض قال الزهري أساود صبا الحية السوداء إذا أراد أن ينهش ارتفع هكذا ثم صب خروجه أبو داود الطيالسي أيضا في الحاشية واحد صحيح ابن ماجه وأبو داود اثنان صحيح مسلم ثلاثة صحيح البخاري أربعة صحيح البخاري خمسة صحيح أحمد أبو داود الطيالسي والطبراني في الكبير والتمهيد وتابع قال ابن دحيا أبو الخطاب الحافظ هذا الحديث لا مطعن في صحة إسناده رواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن كرز قرأته بجامع قرطبة وبمسجد الغدير وبمسجد, وبمسجد أبي غلاقة على المحدث المؤرخ أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال الأنصاري قال سمعت جميع هذا الكتاب وهو جامع الخير للإمام سفيان, سفيان بن عيينة عن الشيخين الجليلين الثقة المفتي أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب والوزير الكاتب الثقة أبي الوليد أحمد بن عبد الله بن طريف قال قرأناه على العدل أبي القاسم حاتم بن محمد التميمي بحق سماعه على الثقة الفاضل أبي الحسن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن فراس رحمه الله سبحانه وتعالى بمكة حرسها الله سبحانه وتعالى بالمسجد الحرام بحق سماعه على الثقة أبي جعفر أحمد بن إبراهيم الديلي بحق سماعه على الثقة الصالح أبي عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي بحق سماعه من الإمام الفقيه أبي محمد سفيان بن عيينة قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وقد حدثني بهذا السند المذكور الفقيه القاضي أبو عامر يحيى بن عبد الرحمن إجازة عن أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال وكرز, وكرز هو كرز بن علقمة ابن هلال الخزاعي أسلم يوم الفتح وعمر طويلا وهو الذي نصب أعلام الحرم في خلافه معاوية وإمارة مروان بن الحكم وفيه ثم ما قال ثم تعود الفتن بدل بدل قال ثم ماذا قال ثم تقع الفتن ولم يذكر قول الزهري إلى آخره قال الحافظ ابو الخطاب قال الحافظ ابو الخطاب بن دحيه قول الرجل ثم ما هنا على الاستفهام أي ثم ثم ما يكون وما في غير هذا الموضع سجر واسكات كقوله عليه الصلاه والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما إن كنا صواحب يوسف وقوله كأنها الظلل الظلل السحاب والظلة السحابة ومنه قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأخذهم عذاب يوم الظلة وقول الرجل بجهله كلا والله الجحد بمعنى لا والله وقيل هو بمعنى الزجر فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده وبلى للنفي استفهاما كان أو خبرا أو نهيا فالاستفهام ألست بربكم وأليس ذلك بقادر جوابه بلى هو قادر ومثال الخبر لم تمسنا النار جوابه قالوا بلى تمسكم ومثال النهي لا تلقى زيدا جوابه بلى لألقينه قال أبو الخطاب بن دحية وقوله صبى هكذا قيدناه بضم الصاد وتشديد الباء على مثال غر والأساود نوع من الحيات عظام فيها سوداء وهو أخبثها والصب منها التي تنهش ثم ترتفع ثم تنصب شبههم فيما يتولونه من الفتن والقتل والأذى بالصب من الحيات أو بالصب من الحيات قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى الأساود جمع أسود وهو الحية وصبا جمع صاب كغاز, كغاز وغزة وهو الذي يميل ويلتوي وقت النهش ليكون أنكى في اللذوة وأشد صبا للسم ويجوز ويجوز أن يكون جمع أصب وهو الذي كأنه ينصب عند النهش صبابا والأول من صبا إذا مال والثاني صب اذا سكب مسلما عن ام سلمة زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت استيقظ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استيقظ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة فزع مرعوبا يقول سبحان الله ماذا فتح الليلة من الخزائن وماذا انزل من الفتن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ, صواحب من يوقظ صواحب الحجر يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعن عبيد بن عمير قال خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا أصحاب الحجرات سعرت النار وجاءت الفتن كأنها, كأنها قطع الليل المظلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال أبو الحسن القابسي هذا وإن كان مرسلا انه من جيد المراسيل وعبيد بن عمير من ائمه المسلمين مسلم عن سالم بن عبد الله انه قال يا اهل العراق ما اسالكم عن الصغيره واركبكم للكبيره سمعت ابي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان من حيث يطلع قرن الشيطان قرن هنا بالمزدوج يعني بالمثنى قرن الشيطان ولكن للتقاء الساكنين تلفظ قرن الشيطان وانتم يضرب بعضكم رقاب بعض وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأا فقال الله سبحانه وتعالى له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا وفتناك فتون وعن معقل ابن يسار عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي فصل قوله ويل للعرب من شر قد قترب قد تقدم معنى الويل والمراد به هنا الحزن قاله من عرفه فأخبر عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بما يكون بعده من أمر العرب وما يستقبلهم من الويل والحرب وقد وجد ذلك بما استؤثر عليهم بما استؤثر عليهم به من الملك والدولة أو والأموال والإمارة فصار ذلك في غيرهم من الترك والعجم وتشتتوا في البراري بعد أن كان العز والملك والدنيا لهم ببركته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما جاءهم به من الدين والإسلام فلما لم يشكروا النعمة وكفروها بقتل بعضهم بعضا وسلب بعضهم أموال بعض سلبها الله سبحانه وتعالى منهم ونقلها إلى غيرهم قال سبحانه وتعالى وعيد ونقلها إلى غيرهم كما قال سبحانه وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولهذا لما قالت زينب في سياق الحديث أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث في الحاشية واحد صحيح البخاري المعيد البخاري المعطى وللعلم فالحديث لم يرد عند مسلم اثنان ضعيف مرسل وفيه عبيد الله بن سعيد وهو ضعيف وثقه بن حبان وقال يخطئ وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف ورواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار المجمع ثلاثة صحيح مسلم أربعة صحيح مسلم متابع فصل قال علماؤنا رحمة الله سبحانه وتعالى عليهم قولها أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث دليل على أن البلاء قد يرفع عن غير الصالحين إذا كثر الصالحون فأما إذا كثر المفسدون وقل الصالحون هلك المفسدون والصالحون معهم إذا لم يأمروا بالمعروف ويكرهوا ما صنع المفسدون وهو معنى قوله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل يعم شؤمها من تعاطاها ومن رضيها هذا بفساد وهذا برضاه وإقراره على ما نبينه فإن قيل فقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازره وزر أخرى, ولا تزر وازرة وزر أخرى كل نفس بما كسبت رهينه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وهذا يجب أن لا يؤخذ أحد بذنب أحد إنما تتعلق العقوبة بصاحب الذنب وقرئ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ونقول هنا الكلام بتصرف لأنه يحتاج إلى ضبط ففي قراءة الزيد بن ثابت وعلي وأبي وابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين أن المعنى أنها تصيب الظالمة خاصة ويحتاج إلى تحقيق متابع والجواب طبعا بالنسبة للتحقيق هو من أجل الضبط متابع والجواب أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على مروأ مروآه ان يغيره إما بيده فإن لم يقدر فبلسانه فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك وإذا انكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطيع سوى ذلك روى الأئمة عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول مرآ منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ليس عليه غيره وذلك أضعف الإيمان روى عن بعض الصحابة أنه قال إن الرجل إذا رأى منكرا لا يستطيع النكير عليه فليقل ثلاث مروات اللهم إن هذا منكر لا أرضاه فإذا قال ذلك فقد أدى ما عليه فاما إذا سكت عليه فكلهم عاص وهذا بفعله وهذا برضاه كما ذكرنا وقد جعل الله سبحانه وتعالى في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة الفاعل فانتظم في العقوبة دليله قوله سبحانه وتعالى إنكم إذا مثلهم فأما ذاكرها الصالحون ما صنع المفسدون وأخلصوا كراهيتهم من أجل الله سبحانه وتعالى وتبرؤوا من ذلك حسب ما يلزمهم ويجب لله سبحانه وتعالى عليهم غير معتدين سليم قال الله سبحانه وتعالى فلولا كان من القرون من قبلكم اولوا بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم وقال فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَمْجِينَ الَّذِينَ يَمْنَهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخُوذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعذابٍ بَئِسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. في الحاشية واحد صحيح مسلم وابن ماجه وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وتابع وقال ابن عباس قد أخبرنا الله عز وجل عن هذين ولم يخبرنا عن الذين قالوا لم تعظون قوما الله مهلكوهم وروى سفيان بن عيينة قال حدثنا سفيان بن سعيد عن مسعد قال بلغني أن ملكا أمر ان يخص أو أمر أن يخصف بقرية فقال يا رب إن فيها فلانا العابد فأوحى الله تعالى إليه أم به فابدأ فإنه لم يتغير وجهه في ساعة وقال وهب بن منبه لما أصاب داود الخطيئة قال يا رب اغفر لي قال قد غفرتها لك وألزمت عارها بني إسرائيل قال كيف يا رب وأنت الحتم العدل الذي لا تظلم أحدا أعمل أنا الخطيئة ويلزم عارها غيري فأوحى الله التبارك وتعالى إليه يا داود إنك لما ترأت علي بتلك المعصية لم يعجلوا عليك بالنكرة وروى أبو داود عن العرس بن عميرة الكندي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة فأنكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها والعياذ الله تعالى وهذا نص في الفرض وحسن رجل عند الشعبي قتل عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال الشعبي قد شاركت في دمه وفي صحيح الترمذي أن الناس إذا رأوا الظالم أن الناس إذا رأوا الظالم ولم ياخذوا على يديه أوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده فالفتنه إذا عمت هلك الكل وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران تلك البلدة والهرب منها وهكذا كان الحكم في من كان قبلنا من الأمم كما في قصة السبت حين هجر العاصين وقالوا لا نساكنكم وبهذا قال السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم رواه ابن وهب عمالك قال تهجر الأرض أو تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارة والأصح تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارة ولا يستقر فيها واحتج بصنيع أبي الدرداء في خروجه عن أرض معاوية حين أعلن بالرياء أو عيد حين أعلن بالرباء. فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها خرجه أهل الصحيح وقال مالك في موضع آخر إذا ظهر الباطل على الحق كان الفساد في آخر الأرض وقال إن لزوم الجماعة نجاه وإن قليل الباطل وكثيره هلك وقال ينبغي للناس أن يغضبوا لأمر الله تعالى في أن تمتهك فرائضه وحرمه والذي أتت به كتبه وأنبياؤه أو قال يخالف كتابه في الحاشية واحد ضعيف أبو داود اثنان صحيح الترمذي وقال حديث صحيح وهو كما قال متابع قال أبو الحسن القابسي الذي يلزم الحق ويغضب لأمر الله سبحانه وتعالى على بينه من النجاة قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله قال أبو عمر ورواء شهب بن عبد العزيز قال قال مالك لا ينبغي الإقامة في أرض يكون العمل فيها بغير حق والسب للسلف وللجلال الله تعالى قال أبو عمر أما قول مالك هذا فمعناه إذا وجد بلد يعمل فيه الحق في الأغلب وقد قال عمر بن عبد العزيز فلان بالمدينة وفلان بمكة وفلان باليمن وفلان بالعراق وفلان بالشام امتلأت الأرض والله جورا وظلما قال أبو عمر فإن الهرب إلا إلى السكوت ولزوم البيوت والرضى بأقل القوت وقال منصور منصور بن الفقيه فأحسن الخير أجمع في السكوت وفي ملازمة البيوت فإذا استوى لك ذا وذا فقنع له بأقل قوتي. وكان سفيان الثوري يقول: هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخاملين فكيف بالمشهورين؟ هذا زمان ينتقل فيه روجل من قرية إلى قرية يفر بدينه من الفتان. ويحكى عنه أنه قال ويحكى عنه أنه قال. والله ما أدري أي البلاد أسكن فقيل له خراسان فقال مذاهب مختلفة وآراء فاسده فقيل الشام فقال يشار إليكم بالأصابع أراد الشهرة فقيل له العراق قال بلد الجبابرة فقيل له فمكة قال مكة تذيب ذيب الكيس والبدن وقال القاضي أبو بكر ابن العربي قال شيخي في العبادة لا يذهب بك الزمان في مصافات الأقران ومواصلة الأحزان ولم أرى للخلاص طريقا أقرب من طريقين إما أن يغلق المرء على نفسه بابه وإما أن يخرج إلى موضع لا يعرف فيه فإن أضطر إلى مخالطة فليكن معهم ببدنه وليفارقهم بقلبه ولسانه فإن لم يستطع فبقلبه ولا يفارق, ولا يفارق السكوت أو لا يفارق السكوت أمشدني محمد بن عبد الملك الصوفي قال قبل متابع أعيد من عنده فإن لم يستطع فبقلبه ولا يفارق السكوت أنشدني محمد بن عبد الملك الصوفي قال أمشدني أبو الفضل الجهري الخير أجمع في السكوت البيتان قال القاضي ولي في هذا المعنى شعر حاز السلام مسلم يأوي إلى سكني وقوتي ماذا يؤمل بعدما يأوي إلى بيت وقيت؟ وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وافرد دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين